والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وبعد طلبة العلم الإشكال السابع من الإشكالات حول مشروعية ذكر الله سبحانه مشروعية السواك عند ذكر الله سبحانه وتعالى وهو قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوصفا بالسواك ثم يذكر ربه بما جاء من قراءته العشر آيات من سورة آل عمران هذا مضى والكيف أنا عدت الإشكالات تسعة تسعة طيب الإشكال نعم كيف يعني الإشكال السابع واللي جاي طيب الإشكال الثامن وهو تسمية الصلاة تسبيحاً كما جاء في حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي أيضاً هذا خلاص بنتات الإشكالات التي معي طيب يبقى بهذا تنتهي هذه المسألة وننتقل إلى مسألة أخرى قوله لولا لولانا شق على أمتي لا أمرت بالسواك عند كل صلاة قلت المسألة كم هذه تاسعة في مشروعية ذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد مشروعية استعمال السواك يعني في المسجد قلت وتتأكد المشروعية عند دخول المسجد بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء كان أول شيء يبدأ به كان أول شيء يبدأ به يعني عند دخوله المنزل ماذا؟ السواك؟ وهذا طبعا فيه من طيب عشرة الرجل امرأته ألا يستقبلها بريح كريهة أو نحوه فيا وإلى الذين باء يدخلون على نسائهم بريح كريهة من دخان ونحوه ولست أدري كيف تطيق المرأة ريحا كهذه كان يستقبل بيته بماذا؟ بالسواك بريح طيبة وهذا من حسن العشرة من حسن العشرة وهذا ما لشك يلخي بظلال السكن والمودة والرحمة على بيوتنا طيب قلت فإذا كان الحديث نصا في دخوله بيته بالسواك فأولى منه أو ثم أولى ماذا المسجد لأن المسجد هنا بقى وجه القياس لأن المسجد أعظم حرمة وأكثر قداسة من البيت وثانيا لأن حاجته للسواك عند المسجد أعظم من حاجته السواك عند البيت لماذا؟ من أن الملائكة تتأزَّى مما يتأزَّى منه بن آدم ولأنه في المسجد يذكر ربه بقراءة قرآن وصلاة ونحوه يبه هذا وجه القياس ثانياً ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو شوما ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو شوما من دخوله المسجد كان ذلك دليلا بمفهوم ماذا المخالفة من استحباب استقبال المسجد بريح طيبة ثالثا ومما يدل على أن استقبال المسجد بريح طيبة أو دخول المسجد بالسواك هو حديث الجمعة من قوله غسل الجمعة واجب وسواك بما يدل على ماذا؟ على سنية استقبال المسجد بريح طيبة طبعا بعضكم قد يقول أنت قبل قليل قلت هذا قياس فاسد لأن الجمعة حالة خاص القياس قد يفسد من وجه ويصح منين من وجه آخر هنا القياس يصح من وجه ماذا؟ بدء المسجد أو دخول المسجد بماذا؟ بسواء إيه؟ نعم سالسا ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحدث يعني في المسجد كان ذلك بمفهوم المخالفة دليلا على مشروعيتي دخول المسجد قلت يعني بالسواك خامسا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ما كان يخرج من بيته ما كان يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك وهذا فيه أنه يستقبل المسجد بماذا؟ بالسواك هذا خامساً سادساً استحاء استصحابا لأصل عام في السواك من الإكثار والمبالغة سابعا ولما قال تعالى خز زينتكم عند كل مسجد بعضكم يقول كيف تؤخر دليل القرآن وتقدم أدلة السنة والقياس والنظر هذا لبأس به في ترتيب الأدلة لأن ترتيب الأدلة قد يكون باعتبار دلالة اللي الدلالة الأقوى في فهمتني؟ ممكن تكون دلالة الحديث أصرح من دلالة الآية دلالة الحديث أخص ولكن دلالة الآية إيه؟ أعم فالدليل الخاص مقدم على الدليل اللي العام والدليل الأصرح مقدم على الدليل الغير أصرح طيب قول تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا شك أن السواك من, من الزينة والجمال بما دل على مشروعية دخول المسجد أو ابتداء المسجد بالسواك يبا هذه سبعة أدلة على مشروعية أو على استحباب دخول المسجد بماذا بالسواك واضح يا طلبة العلم وهذه المسألة التاسعة واضح طيب ننتقل الآن إلى المسألة العاشرة وهي مشروعية السواك في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة في فرق بين المسألتين هنا ابتداء المسجد بإيه بالسواك إنما المسألة الثانية السواق داخل الإيه لأن هذا مذهب الجمهور أما مذهب الأحناف فإنه لا يجوز التسوق داخل الإيه وسيأتي الجواب عن أدلة ماذا أحناف فأول دليل عند كل ماذا صلاة نعم لا أنا أشرت إليها من غير أن أتكلم عنه ما لسه ما تكلمناش علي. أنا أشرت إليها فقط أنا أشرت إلي فقط هناك تأمل نحن ذكرنا هذه المسألة قبل إيه؟ من غير تفصيل يا أخواننا أنا أذكر هذا لأنه قلت سيأتي بعد سيأتي هذا قولي سيأتي بعد جواب عن أدلة الأحناف بمنعي السواق داخل المسجد تنزيها له عن الاخثار والادناس لذلك ها وريني يا عبد اللطيف مكتوبك هات يا أخي هذه مسألة في المسجد إنما أتكلم عن مسألة الإشكالة صحيح طيب هذه المسألة ذكرت طيب هذه تسع لا بس لا بس يبقى نقول المبحث السالس نحن الآن مضى معنا مبحثان مبحث حديثي ومبحث إيه فقهي مبحث الحديث تكون من ثلاثة مطالب: مطلب حول ترجمة أبي هريرة ودفاعي عنه، ومطلب حول روايات هذا الحديث، ومطلب حول درجة ماذا أو معنى معنى الحديث ومفردات الحديث. ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني ومبحث فقهي تألف من تسع من تسع مسائل. تكوناه من تسع مسائل وما تفرعه عنها من فروع وإشكالات ثم ننتقل الآن إلى المبحث الأخير نعم طيب أبشر المبحث الأخير وهي الفوائد العامة هذه بقى الفوائد العامة من الحديث وهي الفوائد التي لا تعلق لها لا تعلق لها بماذا؟ بمسألة الباب الباب هنا باب ماذا؟ السواكبة نتناول الفوائد العامة التي تخرج عن باب إليه؟ أول فائدة وهي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وقد قال تعالى وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رحمة للعالمين ولي خطبة لعلها مرفوعة على شبكة المعلومات الدولية تحت عنوان الإسلام دين الرحمة وهذه الخطبة تأتي ضمن سلسلة طويلة عنوانها الإسلام في المعترك وفيها دفاعية عن الإسلام في رميه بأنه دين ماذا؟ دين تشدد وقوة وكانت هذه الخطبة عنوانها الإسلام دين الرحمة والعال طبعا من أشهر من الأدلة على هذه الرحمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاته على عبد الله بن أبي بن سلول ورحمته هذا الرجل ونحن نعرف من هذا الرجل إنه تلك العقرب التي كم أزي الن النبي صلى الله عليه وسلم منها ومع ذلك تراه يصلي عليه لتخير الله الله تعالى له ثم قام يصلي وعمر يأخذه من من ملابسه يقول يا رسول الله أتصل عليه بعد أن قال ما قال انظر يرحمه ميتا وهو الذي لم يرحم نبينا صلى الله عليه وسلم ساعة من الضهر وحسبنا إزاؤه نبينا صلى الله عليه وسلم في عرضه في عرضه وفي امرأته إلا أنك ترى يقف يقول اللهم اغفر لا اللهم ترحم ترحم من يا رسول الله وهو الذي لم يرحمك يوما من الدهر ولا ولساعة من الزمان شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم وهو الذي رحم الحيوان حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم موضع شكوى الحيوان ويقول من رب هذا الجمل قبل أن يعرف الناس ما يسمى بحقوق الإيه أو الرفق بالحيوان وقبل أن تكون هناك دساتير وقوانين للرفق بالحيوان وشوف إنه يدافع عنه في ماذا في أبسط حق من حقوقه من أن لا يشق عليه من صاحبه أن لا يشق عليه صاحبه وأن لا يحمل ما لا يطيق من العمل فصلى الله عليه وعلى آل وصحبه وسلم وبأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام شفقته ورحمته بأمته والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى أشفق عليها في أدنى الأمر وأهول الأمر من إيجاب ماذا؟ السواك عليهم فيدفع عنهم أدنى ماذا؟ أدنى المشقة ولذا على أقوام قال عنهم ماذا؟ معسرين وقال لهم إنما بعستم ويسرين فإياك يا طالب العلم والشدة أما الشدة على النفس فشأنك والإنسان يفعل بنفسه ما يشاء، وأما الشدة على الغير فليست محمودة أبدا، فوالله ما اشتد قاقوام إلا وأآل أمرهم إلى الضد تفريطا، تفريطا وتضييع، نعم حتى تراه من شؤم التشدد. يشتد في موضع لا تشدد فيه ولقد رأيناهم وخبرناهم تراه يشتد في السنة ويفرط في ماذا؟ في الفريضة والواجب إيه والله يشتد في السنة ويفرط في الفريضة والإيه؟ والواجب وهذا شأن المتعمق المتشدد وسنة الله في من تشدد أن يشدد الله عليه سبحوا بقرة ما هي ما لونها ما هي إن البقرة شبه علينا فماذا كان شوف لما قالوا ما هي بقرة لا فارض ولا بكر هذا هو لما اشتدوا في اللون قال صفراء فاقع اللون وتسروا يبقى كلما تشدد شدد الله إيه عليهم شوف في الأول الآن لا فارد ولا بكر عوام بين ذلك شددوا في اللون جعل في اللون ماذا سلاس صفات صفراء فاقين فشدد عليهم أكثر فقال لهم إيه لا زلول تسير الأرض ولا تسقي الحرص مسلمة لا فيها الله فشفقته بأمته ثانيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة فإياك ومن هجهلك الناس فإنها مرحومة وفي الحديث خيرني ربي بين الشفاعة وفي الحديث خيرني ربي بين الشفاعة وبين ماذا؟ أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت ماذا؟ ها الشفاعة ففهمنا منه أن أكثر من نصف الأمة يدخلون ليه؟ ده, ده أول فهم وأكثر من النصف دي بقى يعني تكلم. يعني ممكن تتكلم في تسعين بالمئة وممكن تتكلم في إلى آخر قلت وهذه الرحمة من أن الله تعالى في الدنيا لم يكلفهم ما فيه ماذا مشقة يبقى شوف أدنى الرحمة في أنه لم يكلفهم ما فيه ماذا سالسا وهذه فائدة أهمة جدا جواب لولا يتقدم عليها من قوله لولا أن أشق لأمرتهم صحيح ماذا في ذلك هذه الفائدة أن جواب لولا يتقدم عليها إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها يبقى معنى الكلام ربطنا على قلبها فلا تبدي به. وبهذا تفهم الآية ولقد همت به وهمَّ بها لولا أن رأى إذن لم يهم يكون معنى الآية لولا أن رأى برهان ربه لهمَّه بها ولذا قال الإمام البغوي ويوسف لم يهم أصلاً لم يهم إيه أصلاً طب لماذا؟ لأن جواب لولا يتقدمه عليها لولا أرأى برهان ربه ليه لهم بها رابعا فضيلا رابعا فضل الأمة المحمدية على سائر الأمم بما فضلها الله تبارك وتعالى بامتناع تكليف ما فيه مشقة غير أنه قال في اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم، وبما فضلها الله تعالى على سائر الأمم بحفظ شريعتها من الضياع فالسواك سنة فطرية إلا أنها ضائعة فين في الأمم من قبلنا ولذا لما تستعمله يستغربه من أتباع الأديان الأخر فتفهم من هذا أنه ضائع فين في شريعته مع أنه سنة إيه سنة سنة فطرية ففي الحديث خمس من الفطرة عد ماذا عد السواكب هو سنة فطرية ولكنها ضائعة من الأمم السابقة خامسا فيه أن الأصل عدم الوجوب هذه قاعدة أصولية وأن وأن الوجوب يحتاج إلى دليل ونص لقوله لولا أن أشق لأمرتهم يبقى أصل أنه ليس لقوله لولا أن أشق لأمرتهم بما دل على أن الأصل ماذا؟ عدم الوجوب وهذه قاعدة أصولية الفائدة السادسة فيه أن الأمر يقتضي الوجوب الأمر يقتضي الوجوب، لقوله لا أمرتهم يعني لا صار واجبا حتما عليهم، وعليه فصرف الوجوب صرف الوجوب لا يكون إلا بماذا إلا بقارنة يبقى الأصل في الأوامر ال إيه الوجوب ولا تصرف عن الوجوب إلا بماذا إلا بقرينة مثال القرينة أن تعلق بالأمر عبادة كقوله كقوله تعالى فكلوا من ثمره يعني كلوا من ثمركم الذي حرثتم فليس ذلك بواجب مع أن قوله فكلوا أمر صحيح؟ ولكن ليس الأمر هنا للوجوب لأنه لا تعلق لهذا الأمر بماذا بعبادة إنما هو أمر عادة صحيح بينما بقي الأمر الثاني على أصله وآت حقه يوما لتعلقه بماذا بعبادة وهي عبادة الزكاة الفائدة السابعة امتناع تكليف ما فيه مشقة من قوله لولا أن أشق على أمتي فلا تكليف مع المشقة ولذا القاعدة المشقة تجلب تيسير ولا واجب مع عجز الفائدة السامنة فيه فضل السواك فيه فضل السواك وتأكيد فضله عند الصلاة وقد ذكر له وقد ذكر له نفر من أهل العلم قريبا من خمسين فضيلة وطبعا إحنا عندنا باب ملحق بالسواك هذا الباب سيذكر فيه مثل هذه المسائل كمقارنة بين السواك وفرشات الأسنان لأن طبعا زهلت أو عجبت أن نفر من أهل العلم قال بأن, بأن معجون الأسنان يقوم مقام السواك يوم الأسنان يوم الجمعة اعتبارا بالمعنى وهو مطهرة له فم ولكن لم يعتبر بماذا بما في السواك من عبادة وهي مرضات ماذا الرب فلا يقوم المعجون مكانه أبدا طيب في فضائل حتى ذكر له نفر منها العلم خمسين فضيلة أشهرها مرضات رب العالمين أو أعظمها مرضات رب العالمين والتأسي والاقتداء بالأنبياء والمرسلين الفائدة السامنة تاسعة العد يكون مع واحد منكم الفائدة التاسعة في قيام الدين على المصالح وأنه لا مصلحة في أمر إلا كان مشروعا متى غالبت هذه المصلحة وعزمت وهنا قاعدة الأشياء التي التي لم ينزل فيها قرآن فالإمام بن القيم ضبط مشروعيتها بقاعدة كلما عزمت مصلحته فهو ماذا؟ مباح مشروع وكل ما غلبت مفسدته فهو ماذا محرم ممنوع الفائدة العاشرة في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أن أشُك وقوله أن أشق مصدر مؤول يفيد أن المشقة موجودة أبدا لا تنفق عن السواك قوله على أمتي في إظهار الشفقة والرحمة شوف ما قال لولا أنا شق عليكم استعمل لفظة فيها معنى إيه؟ وفعلا من من محاسن درس شيخنا الشيخ ابن عسيمين رحمه الله أن كانت له يعني ندائية ينادي بها طلبة العلم كنت تجد فيها الشفقة والرحمة فكان دائما ما يستعمل كلمة إيه يا ولدي تمام وكنت فعلا تجد فيها الشفقة والرحمة فإذا كلمته في أمر ما يقول لك يا ولدي ولكن كذا وكذا ففعلا فتجد معه شعور الأب إيه الناصح وشفقة الأب الناصح شوف سيدة خديجة رضي الله عنها قالت إيه والله لن يغزيك الله أبدا، هاه؟ يا ابن عم، ليش يا محمد؟ لن ليس من الأدب أن تنادي المرأة زوجها باسمه. سمعوا ولا لا قال دوا أنا عجوز وهذا باع لي، ما ليش وهذا إبراهيم؟ وفعلا كنا قديما ما نسمع إمرأة أبدا تنادي زوجها بإِ باسمه أبدا في بلادنا هذه على وجه التأكيد. المرأة يوم ما تتبصت مع زوجها تقول يا أبا فلان ما ممكن تقول يعني يا فلان أبدا دي واضح هذا أدب فشوف النبي عليه الصلاة والسلام استعماله لفظة أمة فيها إظهار الشفقة على من على أمة الإسلام وهذه الفائدة رقم كم العاشرة الفائدة الحادية عشر قوله لا لأمرتهم فيه أن ما شرع الله أن ما شرع نبيه أو نعم الحادية عشر فيه أن ما أمر الله أمر به نبيه أن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الله لقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ولقوله أَلَا إِنِّي أُتِيتُ الْقُرْآنَ ومثله مَعَهُ الفائدة الثانية عشر في استحباب الزينة للصلاة وطلب التجمل من قوله عند كل ماذا؟ عند كل صلاة وأن هذا من أسباب الخشوع لقوله تعالى خُزُوا زينتكم عند كل مسجد ولقول ابن عمر لنافع الله أحق أن يتزين له ومن هنا بعضكم يشكو من انصراف عقله شرود زين حال الصلاة لماذا؟ لأنه يدخلها على غير حال مهيئة فمن التهيئة للصلاة أن يطلب لها أجمل للسياب وأن يطلب لها الزينة والاستياء بأثر ظاهر على على التهيئ النفسية. صحيح ولا لا يعني أص أنا أذكر شيئا ما طريفا. شوف الابتدائي كنا أشد انتظاما في المدرسة من الإعدادي. ل و... في الابتدائي كان الإلزام بالزي إلزاما قويا. يضرب من لم ياتي بالزي. فكنا نجد في أنفسنا إيه؟ أننا طلبة وزاهبون ل للطلب العلم للتعليم. لما انتقلنا إلى الثانوي وصار هناك حرية في اللباس الطالب فعلا كان يدخل المدرسة ولم تحصل له التهيئة بعد ليل لأنه لابس ملابس الخروج وملابس الفسحة وملابس كذا وملابس الزينة على طول يخرج بعد المدرسة لمدرسة البنات <تصفيق> ما هو لابس مدرسة إيه لابس لباسي الزينة والتجمل خد بالك فإذا الزياب لها أثر فإذا الزين لها أثر على طلب الخشوع فيه فقال ذلك الصحابة قالوا له أي يصلي أحدنا في السوب الذي يجامع فيه أهله أي يصلي أحدنا في السوب الذي يجامع فيه أهله فقال إلا أن يجد فيه شيئا ولذلك أنا أقول أنا أعجب المسلمون يأتون المساجد في كورنفال أزياء وأشياء عجيبة تلاقي واحد فعلا نازل صلي الفجر بالبيجامة طول ما هو وقائم يصلي بيتساءب ويني من لقنبه ما هو جاي بثياب اللي ايه جاي بثياب النوم واخد بالك ايه اللي هيحصل هو جاي بثياب النوم معه صحيح ولا لا خلاص لازال النوم ايه لازال النوم معه يصحبه الى المسجد شوفه لك بالسواك عند كل صلاة ليه خاص عند كل صلاة طلبا لماذا للزينة سالسا الفائدة السالسة عشر تنزيه المساجد عن الرائحة الكريهة تنزيه المساجد عن الرائحة الكريهة ولذا قال من أكل بصلا أو سوما ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو سوما فلي فليعتزي المصلانا كما نهى عن الحدث في المسجد وهذا فيه طلب الرائحة الطيبة للمسجد لأن قوله عند كل صلاة يعني عند كل إيه عند كل مسجد واضح يبقى هذه الفائد رقم كم السالسة عشر ماذا عندك يا رجل فين صوتك يا رجل <تصفيق> طيب انت متوجع بين عليك <تصفيق> الفائدة الرابعة عشر فيه قول عند كل صلاة الأصل مشابهة النافلة الفريضة لأن قول عند كل صلاة شمل الفريضة والنافلة بما دل على أن الأصل مشابهة النافلة الفريضة إلا ما فرق الدليل إلا ما فرق الدليل بدلاله قول عليه الصلاة والسلام ولقوله ولقول عليه الصلاة والسلام ثم فعل ذلك ثم فعل ذلك في صلاتك يعني كلها الفائدة الخامسة عشر فيه أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار فيه أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وأن التكرار لا يكون إلا بقرينة، ولذا قال عند كل صلاة، فقوله كل أفاد تكرار الأمر، بما دل على أنه خلاف الأصل. يعني إيه إخوة الإسلام طلبة العلم مجرد يخرج الأمر. إلى سورة التكرار من قرينة ولذا قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال قائل أكل عام يبدل على أن قوله أكل عام على خلاف الأصل يبقى الأصل الحج لا يجب إلا مرة واحدة فلما قال الصحابي أكل عام هذا خلاف الأصل يبل أصل في الواجبات عدم التكرار حتى تأتيها إيه قرينة ولذا قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقوله في اليوم والليلة أفاد ماذا ها التكرار وأن هذا الواجب وهو واجب الصلوات واجب ماذا متكرر وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجب مرة واحدة فين؟ في العمر وأن الصلاة بالنعال لا تجب إلا مرة واحدة في العمر لأن الواجب لم, إيه؟ لم تأتي قرين على طلب ماذا تكرار وفعل فقال خالف اليهود وصلوا فيه نعالكم يعني طلبه وما طلبه على وجه التكرار طلبه مرة واحدة يبا فهمتم القاعدة الآن يا طلبة العلم أن الأمر المطلق لا يفيد ماذا التكرار وأن التكرار يحتاج لماذا؟ إلى ماذا إلى قارينة إلى قارينة طيب الفائدة رقم كم الفائدة السادسة عشر قوله صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم بالسواك والنص على السواك فيه أن غيره لا يقوم مقامه من فرشات الأسنان أو نحو ذلك. لأن الخياس ممتنع ها هنا لمفارقة السواك فرشات الأسنان فضلا وعملا ومصلحة الفائدة السابعة عشر قيام الإسلام بمصالح الدين والدنيا غير الفائدة الفاتد الفائدة الفاتد قيامه على المصالح هنا النص على نوعية معينة من المصالح مصالح هي لأن السواكة تتعلق به مصالح بدنية من حفظ ماذا؟ من حفظ الأسنان من الضياع وهذا فيه عناية خاصة بالسن ولا عجب فقد نص القرآن عليها نص فقال السن بالإيه؟ بالسن يبقى هذا الحديث فمنه طلب عناية خاصة بالإيه؟ بالأسنان وهذا من حفظ البدن وهذا من الكليات الخمس التي جاءت بها فتشريع السواك يرجع إلى ماذا؟ إلى حفز الأسنان قوله لولا لا أن أشق الفائدة السامنة عشر فيه أن المشقة حاصل باستعمال السواك وصور هذه المشقة مشقة مالية من شرائه والنفقة ثانياً ومشقة بدنية من أن المبالغة شديدا في استعماله قد يعود بالضرر على البدن وهذه مسألة مهمة جدا الجماعة اللي بيعودوا يستعملوا السواك طول الوقت هذا أيضا له أثر سلبي ولذا قال حتى خفت على أسناني وفي الرواية الأخرى حتى خفت أن أدرد بما يدل على أن المبالغة في استعمال السواك شديدا عن على بطال كما يقوله يؤدي إلى ماذا؟ إلى أسر سيء على الأسنان وهذا يلتقي وأصل شرعي وهو القصد في الأمور قصد في ماذا؟ في الأمور لا نتركه لأنه سنة عزيزة ونفعل من غير مبالغة شديدة في فعله الفائدة السامنة عشر تاسعة عشر قول عند كل صلاة في استحباب كون السواك بين يدي الصلاة قريبا من إحرامها وهذا ما يفيده لفظة لفظة العندية وقد جاء في بعض الوايات مع كل صلاة يعني يكاد يقترن بماذا بتكبيرة الإحرام يكاد يقترب يعني من تكبيرة ماذا الإحرام الفائدة العشرون فيه التأكيد على الصلاة خاصة من دون التكاليف الشرعية لنصه عليها وفي الحديث الصلاة عمود الدين فهذه عشرون فائدة كما ترون منوعة ما بين فوائد أصولية وفوائد أخرى فقهية وفوائد لغوية بارك الله فيكم وبهذا ينتهي شرحنا المبارك على هذا الحديث في ست محاضرات يعني في قريب من إثنى عشر ساعة أو تزيد وأظن أن ما كتبتم تحت هذا الحديث لعله يصل إلى قريب من خمسين ورقة من خمسين ورقة وأقول إنه بنهاية كتاب السواك لعلنا نبلغ كتابة مجلدة صغير في السواك وفقط بهذا التفصيل والبسط ولله تعالى الحمد والمن قل يا محمد نعم هذا مما سيأتي معنا في أبواب قادمة جدا يعني مثلاً حديث حزيفة كان إذا قام من الليل هل نتكلم فيه عن مسألة صفة السواك ومسألة استعمال السواك أو السنة في استعمال السواك هل يستعمل عارضاً وطولاً وكذا وأحب السوا إلى آخرين هذا سيأتي معاً طيب أنا سوجيب الآن على بعض أسئلتكم طلبة العلم ولازلت أنبه أن الامتحان في الأسبوع المقبل وأبدأ بهذا السؤال الموجع للقلب يقول ما رأي سماحتكم على من تكلم في دعاء الفضائيات وقال ومن قال فيهم والله يا شيخ سمعته بأذني أنه قال عليهم مبتدع ولا يجوز أغزي العلم عنهم وأريد الجواب الصحيح طيب أولا قبل أن أتكلم عن هذا المبدع لدعاة الفضائيات لا بد أن أقدم بمقدمات لا شك أني واحد من الذين تكلموا لا أقول في دعات الفضائيات وإنما تكلمت في الدعوة الفضائية إن صح التعبير أو في الخطاب الدعوي الفضائي لأن الخطاب الدعوي الفضائي لا شك أن فيه اليوم نوع من أنواع المذا التمثيل والاستعراض أخذ بالك وهذا طبعا مما يفسد الخطاب الدعوي ومما يضيع فيه الإخلاص بأن يتحول إلى خطاب تمثيلي وخطاب استعراضي فأقول هذا من باب الإنصاف ونواحد من الذين يعني دعوا إلى الله عز وجل عبر الفضائيات وقد دخلت ورأيت ما بداخلها خاصة ولست مستبشرا خيرا لهذه الدعوة الفضائية لأن هذه الدعوة شابه شيء حولتها القنوات الفضائية حينا إلى ماذا؟ إلى وسيلة للكسب والتربح وهذا أشد ما يفسد الدعوة إلى الله أن تتحول إلى دعوة ماذا؟ دعوة قارية خاصة وما يحصل فيها من, إيه من مسألة الاتصالات الخارقية وما تكبده الناس في ذلك من الكلفة المالية العالية وأحيانا يفتح الخط من غير أن يتم توصيل متكلم بالشيخ فيخسر في ذلك أموالا وهذا قد يدخل حين في باب النصب والاحتيال على الناس قد تقول وما الدعية مسؤول لا بعض الدعاء هم مسؤولون عن ذلك خاصة وما يحصل اليوم من هذه المسابقات العلمية الفضائية عن طريق الأسئلة ثم الجواب ومشعر الأخير هذه المسابقات لا تشرع ولا تجوز وقد أنكرتها على بعض ملاك الفضائيات والمسؤولين والمديرين فيها وأعلنت هذا في بيت بعض الدعات هذا مما أقول. الأمر الثاني منهج هلك الناس إذا ليس منهجا شرعيا تتبدع دعات الفضائيات جميعا هذا ليس منهجا إيه شرعيا أبدا والأصل في الجرح أن يقوم على التفسير والتفصيل وشر الجرح ما يكون مجملا مبهماً غير معين ولا مفصل فلا يجوز ومن هنا أهل العلم لا يقدمون من الجرح إلا ما كان ماذا مفسرا وطبعا هذه هذا الرمي الناس بالبدعة بالكوم يذكرنا بالفتنة القديمة من تكفير الناس بالكوم كما أسر عن تكفريين أن أحدهما قال الآخر ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك فقال جنة عرضها السماوات والأرض لا ندخلها إلا أنا وأنت تركتها لك فطبعا تبديع الدعاء بالكوم هذا مما لا يشرع أبدا أن تبدع الدعاء وقد أنكرت هذا النوع من الجرح كثيرا أنكرته وقلت أن هذا ليس من ضبط قاعدة الجرح والتعديل عند آل العلم كما يقول قائل ليس في مصر من يسمع إلا فلان وفلئ سبحان الله إيه ليس في مصر من يسمع أنت أحطى بماذا بدعاة مصر وطلبة العلم فيها حتى تسمي أربعا وتلغي الجميع حتى شيخ ابن عسامين شوف هذا ضبط العالم لما سألوا عن رجل قالوا له أنت قلت في هذا رجل أنه أعلم أهل مصر فالشيخ ضحك أولاً إنكاراً للكلام قال يلزمني كي أقول هذا أن أكون على علم بمن بكل أهل مصر من العلماء حتى أقول بأن فلانا هذا هو ماذا هو أعلمش في الضبط فهذا الجرح بالكوم أنا أقول هو يأتي على وزن التكفير بالكوم واضح لأن من دعاة الفضائيات من نستطيع أن نقول جزما نفع الله بهم كثيرة وهذا الله بهم أناساً كثيرين وقد سألتني يعني في يوم الأيام زوجتي سؤالاً لماذا أكثر المتصلين بدعاة الفضائيات هن نساء وبعض الناس قد يستغرب لماذا هن نساء ليه لسبب أن هذه المرأة كانت قبل أيام وقبل شهور وقبل سنوات تتابع أي قنوات المسلسلات والأفلام والتمثيليات والكلام الفارغ فهذه إيقابية قوية جدا أنك صرفت هذه المرأة عن ماذا عن الكلام الفارغ وال والكلام الفاضي والغناء المحرم والمسلسلات اللي الباطل الفاسدة إلى سماعها للهدي والذكر خاصة وأن أقصر الرجال هم في هم في أعمالهم وأشغالهم وإنما المرأة متفرغة شيئا ما بما تسكن في بيتها وتقر وتجلس وثالثا لهذا يرجع إلى فطرة المرأة وقد درست للنساء وللرجال معا أنتم تعلمون أن أعمل بالتعليم يعني شوف أنا أقارن الآن بين حصة البنات وحصة الزكور حصة البنات كان نصف الحصة تقريباً يكون في ماذا؟ في أسئلة وأجوبة فالمرأة ميل إلى الدين أكثر من من الرجل هذه حقيقة بينما حصة الزكور يعني أكاد أعدم سائلاً في حصة كاملة لكن شوف يعني كنت أحيانا أخرج من حصة البنات وتتبعني البنات لماذا للسؤال في الدين فكسرت أسئلة المرأة عبر الفضائيات يرجع إلى فترة المرأة من طلبها ماذا من طلبها الدين وسؤالها في الدين كثير واضح إخوة الإسلام فهذه المقدمة الثانية وهي منهج هلك الناس وفي الحديث من قال هلك الناس هو إيه هو الذي أهلك الناس هو أهلكهم واضح وهذه نظرة تشاؤمية إلى الدعوة الفضائية وما أحب أن تكون نظرتنا هكذا نظره تشاؤمية الأمر الثالث أنا أسأل أولا لضبط قاعدة الجرح والتعديل وأعود إليها وهذا هو الكلام المقدمة الثالثة أو نقول الجواب الثالث أسأل من هذا المجرح هل هو معدود من أهل الجرح أصلاً ما هي المشكلة اليوم أن العلم دخل فيه غير من غير أهله وحتى الذين هم أهل علم دخلوا فيما ليس إيه فيما ليس هو فنهم والحافظ ابن حجر يقول من تكلم في غير فنه أتى أتى بالعجائب وأنا أعجب بأننا نؤمن بالتخصص في أمور الدنيا وأنا لو سألت أحدكم الآن وهو طبيب وطبيب أسنان كمان فسألته عن مسألة يقول لي لا أنت لازم تروح عند عندي إيه؟ طبيب لعلاج الجذور. يا أخ طبما أنت طبيب أسنان يقول لي لا هذا ليس من تخصصي. عارف هذه الأسنان الاثنين وثلاثين سنة لها في كلية طب الأسنان اليوم اثناشر تخصص يعني عملنا للاثنين وثلاثين سنة اثناشر تخصصا طبيا فهل عندنا في الدين من هذا التخصص رجل قد يكون فقيها لكن ما له والكلام على الرجال جرحا وتعديلا صحيح هذا ما ينبغي أن يتكلم فيه إلا من إلا من هم أهل إيه؟ تخصص وأهل فن واضح هذه مسألة مهمة جدا لكن اليوم الأسف من ضياع قاعدة الجرح والتعديل أن دخل فيها غير من غير أهلها غير أهلها ممن لم يعرفوا بتخصص في هذا الباب الأمر الثاني أن الجرح على الإجمال هذا لا يقبل عند أهل العلم الأمر الثالث أن من الجرح ما يرد وهو الجرح القائم على عصبية وحسد وبغض ولذا جرح الأقران يطوى ولا إيه ولا يروى لأن أكثر جرح الأقر الأقران قائم على ماذا قائم على حسد فكيف بجرح الأقزام وهذا نوع من الجرح موجود اليوم جرح إيه الأقزام يعني إذا كنا نرد جرح الأقران يعني قرينان أحدهما يتكلم في الآخر ولا نقبل جه الأقزام كما يأتي اليوم يعني كما يقال يعني في اللغة العربية فسل ولا فسل يتكلم في مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أخذ بالك ودائما تجد العنوان اليوم والرد على الألباني والرد على الألباني وللأسف الشديد أسوأ ما يكون أن تجعل من الدين سلما لمجد شخصي ما زئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للإيه؟ للدين أن تطلب الشرف بالدين وتجعل الدين سلما لهذا وأسوأ من هذا أن تتخذ من أعراض الناس سلما لبلوغ ذلك الشرف ولطلبه وأقول إن منا من يشارك في هذه الفتنة بما يسمع إلى أمثال هؤلاء وبما ينقل من كلامهم ويهتم به وينشره يجي لواحد من طلب العلم لديه الشيخ فلان اتكلم في الشيخ فلان يا أخي يا أخي ما يجوز لك أن تنقل مثل هذا الكلام ولا أن ترويه لأن الأصل في نقل الكلام أن يقوم على عليه على مصلحة شوف سيدة زينب أول ما نقل إليها كلام في سيدة عيش عملته رفضت الـ الرواية من أساسها وقالت أحمي سمعي وبصري ما سمعت عنها إلا, إيه إلا خيرا ولذا لماذا هدد الله المجتمع النبوي فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لماذا هدد المجتمع لأنهم إيه سمعوا مجرد إيه مجرد سمعوا أو استمعوا مجرد استمع، فهددهم الله، فليت يكون لنا منهجا شرعيا في التعامل مع مثل هذا الكلام إن لا ننصت إليها أساسا أصلا خامسا من ضبط قاعدة الجرح والتعديل من عدله إمام معتبر ما يجرح ما يجره أو ما يضره جرح من من ليس إيه معتبرا يعني جاء واحد يتكلم في مثل الشيخ أبي إسحاق، وهذا رجل مزكى معدل بمن بالشيخ الألباني، فما يضره بعد؟ يا أخي الشيخ الألباني زكى علمه، ووصفه بطالب العلم بطالب العلم القوي، وهكذا، فما يضره من يتكلم فيه بعد؟ وللأسف الشديد شا صار لهؤلاء شهر اليوم بل أذكر أن من هؤلاء من كان مغمورا لا يكاد يعرف أول ما تكلم في زيد وعمر صار الناس يذكرون ماذا يذكرون اسمه ويرددون اسمه على الألسنة طب ومن هو أصلا ولقد قلت كلمة قديمة لو تكلم الشيخ ربيع في الناس فالشيخ ربيع رجل محدث وله تاريخ حديثي وتاريخ علمي ضخم لكن غير هذا الذي يتكلم في الناس متى عرف وبماذا عرفناه وهذه مسألة مهمة جدا أيضاً وهي أن مثل هذا التعديل مقدم على الجرح يعني سيدنا عثمان لما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم هل ينفع أي كلام في عثمان بعد كده يا أخي زكاه الله من قبل فقال لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله والذين معه إذا أول ما بنقوله في الجواب وفي الرد على من لمز الصحابة نقول هؤلاء معدلون بتعديل القرآن وبتعديل النبي عليه الصلاة والسلام لهم فلنتنبه إلى هذا المسألة الرابعة أو الجواب الرابع الفضائيات لماذا الفضائيات إن الذين يظهرون على الفضائيات من أهل العلم من من أعرفهم لا يقولون بأن التصوير مباح أبدا إنما الكلام كله جاري على ماذا هل التصوير اليوم ضارورة والظهور على الفضائيات ضارورة ولا شك أنه يكاد يدخل في باب الضرورة فإن سلمنا بأنه حاجة يكاد يدخل في باب الضرورة ليه لأنه لو تركنا هذه الفضائيات تركناها لمن وهذه الفتنة هذه الفتنة الكبرى المسمى عمر خالد ما سبب كونها فتنة حتى بلغ الأمر به إلى تخطئة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وصف تجربته بالفاشلة وأن الدين الإسلام ليس مثاليا وإلى أن إبليس لم يكفر وأن موسى حب البت زي ما بيقول هذا الرجل لماذا هو فتنة لأن خال له خال له الجو صحيح خال له الجو، لكن لما ظهر على الفضائيات من أمثال الدعاء الحقيقيين أصحاب العلم ماذا حصل لهذا الرجل احتضر ويكاد يحتضر دعويا بعد أن صار يتابعه بعد أن كان يتابعه عبر الفضائية ملايين الناس اليوم ما يكاد أحد ماذا ينظر في وجهه لأن الناس عرفوا حقيقته وعرفوها متى لما ظهر أمثال الدعاء الحقيقيين وتكلموا بعل ولذلك قالها لي الشيخ علي بن حسن الحلبي مشافهة قال لي لو لم يكن لأبي إسحق من فضل إلا أن ظهوره على الفضائيات قطع دابر أمثال عمر بن خالد عمر خالد هذا وغيره فتكفي هذه فضيلة له ومثل هذا الكلام قاله ماذا الشيخ مشهور وسمعته في مسجل له قال حسبي غن وقول إن بعض أقربائه من العوام صاروا يتابعون ماذا برامجه فحسبنا فضيلة أخرى أنهم صرفوا الناس عن ماذا عن برامج الشر والفساد وأذكر أني مرة قرأت جريدة الأهرام يعني بالعربي كما نقول في بلادنا يدللون على المسلسلات لك تابعوا النجم العالمي كذا في مسلسلة رمضان ليه يدللون عليها كذا وعمل الله إعلان ضخم في ورقة كاملة في الآرام دليل على أنهم ماذا أفلسوا وما عاد أحد يتابعهم وأنا أذكر قبل عشرين سنة والكبار منكم يذكرون هذا كيف كان الناس يجلس أمام التلفاز في رمضان صحيح وكان الناس يتحينون هذه الوقبة الرمضانية الفاسدة اليوم ما يكاد أحد إيه؟ يتابعها ما يكاد وأنت تجد هذا أنه فعلا قيل في إحصائية بأن الذين يتابعون القنوات الفضائية على مستوى العالم بلغوا 87% من المتابعين للقنوات القنوات الفضائية عموما 87% يعني من كل مئة إنسان 87% بيشاهد ماذا؟ البرامج الدينية تصور بقى لو ما في فضائية وما في دعا حقيقيين 87 يشاهدوا من يشاهدوا فسادا وشرا وقالوا ان 13% دول جزء كبير منهم يتابع خنوات إخبارية كمان يعني شوف أنا أقول ان الشر انحصر انحصر شديدا واخد بالك بل وأخبرني ولدي انه كان يعني خرج من البيت اللي طلب شيء من حاجة البيت فعاد الولد يعني فرحا مفسورا قال يا أبتي دعال المقهى بتابع الشيخ من حسان في البرنامج فقلت يا ولد طيب لعلهم معدين ما بيشربوا ال التدخين وكذا قال لا والله يا أبي أنا أخذت بالي منهم ما بيدخنوا أثناء الكلام يبقى أشوف صرف أصحاب المقهى عن ماذا عن شر وفساد من الظهر المحرم ومن الدخان المحرم شوف حتى دخلنا فين؟ دخل على أولئك الناس فين؟ في مكان لهوهم وفسادهم فصرفهم عنه ولو قليلا فالدعاء يتكلمون الآن عن الضرورة في ذلك عن الضرورة بعض الناس يقول لكن بتحصل فتن بسبب ظهور الدعاء على الفضائيات امرأة مش عارف قالت لي دعي أنا أحبك في الله وكذا إلى آخر أولا يعني أقول هنا لا نعتبر بهذه الاستثنائية مش مجرد إن واحدة قالت كلمة كهذه نبني عليها إيه حكما شرعيا واضح ما يصلح هذا لأن هذا لا يخرج إلى قاعدة مثل هذا الاستثناء ما ينبغي أن يتحول إلى ماذا إلى قاعدة وأعلم أن كثيراً من هم حريصون على سد هذا الباب، وإن كان بعضهم يحسن أن ينبه عليه وأن ينصح في ذلك لكي لا تكون إيه؟ لكي لا تكون فتنة. فهذه الكلمة يعني الرابعة في الجواب عن هذا يعني الإنسان الذي يعني جرّح الدعاء. يعني طولا وعرضا فلم يبق منهم أحدا وأقول إن مثل هذا الجرح ينبع عن ماذا؟ عن شيء من الكبر لأنه ما يجرح الناس كل هذا الجرح إلا أنه يرى نفسه ماذا؟ فوق هؤلاء الناس جميعا وهذه حقيقة وقد جالست نفرا من هؤلاء الذين يجرحون بالكوم والله كلامهم يطفح بكبر وبغرور وبعجب وبعجب مما تنافى تماماً مع ما يجب من أخلاق الإسلام. وقد قلت في نفسي إن كانت مصيبة الداعية الفلاني والفلاني أنه وقع في خطأ في كذا وكذا فمصيبة من أصيب بالعجب والكبر أعظم. وابن القيم يرى أن مثل هذه الزنوب أعظم من الزنا. يعني زنب الإنسان في العجب والكبر أعظم عند ربنا من زنب الإنسان فين في زنا وفي سرقة كيف أقول لك كيف أولا قال من قال لا إليه إلَّا الله دخل الجنة وإن زنا وإن لكن قال في صاحب الكبر إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال زر من كبر الذي يزني ويسرق يزني ويسرق عن عن شهوة وعن ضعف لكن صاحب الكبر ينازع من ينازع ربه في ربوبيته شو الحديث الال الكبرياء ماذا والعظمة رداءي أو زاري شوف هذا الكلام ذلك الإمام ابن القيم صنف الذنوب فعد منها ذنوبا ماذا هذه الذنوب على أنها أعظم الذنوب وتكلم عن إنسان ربما يعني معصية أو رسته زلا وانكسارا وآخر رب طاعة أو رسته كبرا وعجبا فترى أن طاعة الثاني هذه أنفع من معصية الأول لا والله بل معصية الأول قد تقوده إلى ماذا؟ إلى زل وانكسار وتوبة بينما كبر الثاني يقوده إلى ماذا؟ إلى هلاك وضياع وانظر إلى أحوال المتكبرين وما فعل الله بهم كقارون نما أتيتوا على علم عندي وانا أقول لك جالست بعضهم فعلا كلامه والله يطفح بكبر وبكبر مر وبعجب غريب وبنظرة إلى النفس عجيبة لأن فعلا هذه قاعدة إفراط في مقابل ماذا تفريط لإني أشوف حتى في الحديث قال يقتلون أهل الأوثان ويدعون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوسان لأن فعلا من أفرط في جه لابد وأنه وأن يفرط في الجه فإن أفرط في نظرته إلى الناس والكلام عنهم تجريحا والكلام عنهم تفسيقا وتبديعا فإلى بد أن أن يفرط في نظرته لماذا إلى نفسي بل ونجد هذا أنظر إذا عدل هؤلاء عدلوا رجلا يمكن أن يجعلوه فوق أمثال الحافظ ابن حجر والله أنا سمعت هذا من بعضهم يفضل شيخه على الشيخ الألباني على الشيخ الألباني رحمه الله وفي المقابل إذا تكلم عن الدعاء أسقطهم بأدنى الـ بأدنى الكلمة بأدنى الكلمة فقمة أو كل الاعتذار في هذه الجهة والمعازير وأعظم التهمة في الجهة الـ الأخرى وهذا طبعا لمفارقة الوسطية في هذا الـ في هذا الباب وسطية من الإسلام حتى في قاعدة الجرح والتعديل فألقي على هذا نصيحة بأن يتق الله عز وجل في الدعاء وأن ينظر لنفسه أولا لأن من شؤم قاعدة الجرح أو الإفراط في قاعدة الجرح اليوم أنه طالما الإنسان يصلت عين النقد على غيره فلا يكاد يلتفت إلى ماذا إلى نفسي وهذه سنة الله من يصلي تعقد عين النقد على غيره فتراه يغفل عن ماذا عن نفسه حتى تضيع حتى ماذا حتى تضيع والله تعالى المستعان بالتوفير أصحاب الأوراق المكتوبة أولى من غيرهم يعني مش عارف أراني بهذا السؤال أصلا يعني وفيت وكفيت وأنا أجيب عليه من منذ نصف ساعة تقريبا. يمنعوننا في الجامعة من الدخول بالجلباب. التزم. التزم. لماذا؟ أولاً لأنه لبس الجلباب لا لا يجب أو لبس القميص. إنما هو مستحب وثانيا لأنك طالما دخلت الجامعة صرت تحت إدارتها وصارت هذه الإدارة ماذا بالنسبة لك وليه ولي أمر يطاع متى لم يأمرك بماذا بمعصية ولا زم ولكن إن تليت بلبس الخميس والبنطال فإياك والموضى في لبسهم تحرى أن يكون لبسهما على غير موضى وأن يكون لبسهما على غير لقوع في محزور شرعي من الإسبال أو من مشابهة ملابس الكافرين وأن تلبس من من القميص والبنطال ما لا ينافي الوقار والهيبة التي يجب أن يكون عليها طالب العلم كان يكون القميص سابغا طويلا بعض الشيء وأن يكون القميص إلى البنطال إلى الكعبين لا ينزل عن الكعبين وهذا يعني لباس طيب حسن وأخذ بالك وأقول شيء مهم جدا إياكم والمصادمة في المجتمع الجامعي لأنها ما تأتي بخير وإنها تخرج بصورة طالب العلم على أنه ماذا على أنه متشدد وعلى أنه يعني عنيف وعلى أنه كذا بل وأنا أقول يا طلبة العلم أنتم أصحاب فرصة حقيقية في الجامعة لهذا المجتمع وهو مجتمع دعوي ضخم وميدان دعوي كبير معك في مدرجك قريبا من كم؟ من ألف طالب فعيب عليك ثم عيب ألا تخرج من هذا المجتمع بماذا؟ بطالب يهديه الله على على يديك واضح وقد لا تتعف في ذلك كثيرا مجرد السمت الحسن والهدي الطيب والكلمة الطيبة يعني تجعل الطلب فعلا يميلون إليك ويحبون الدين فيك فتكون باب دعوة لهم وخير وهذا طبعا أقول فرصة دعوية حقيقية ولازلت أستحضر يعني أياما كنت طالبا في الجامعة وكيف كان هذه الفرصة الدعوية حقيقية وكبيرة جدا ويعلم الله كم لا أنسى وإن كنت أنسى هذه الأيام الدعوية ويكفي أن أقول لك مثلا من أصل الدعوة المباركة أن الدكاترة كانوا يسمحون لنا بالخروج لأداء الصلوات أثناء المحاضرة بل ولازلت أذكر دكتورا أوقف المحاضرة وقال سأنهي المحاضرة الآن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بل هناك دكتورة أخرى كانت تدرسنا مادة اسمها الفاكهة يعني وهذه المرأة كانت على شيء من الديانة أذكر أنها كانت تتحرى أن تعيد ما تم شرحه وأثناء صلاة الظهر يعني لما كنا نخرج للصلاة ونعود تقول والكلام الذي قلته أثناء يعني صلاة الظهر فأنا أعيده عشان إخوانكم اللي كانوا بيصلوا وتعيد الكلام مرة أخرى شوف أصر هذه الدعوة المباركة بلغ إلى حد ماذا؟ بل ومن أصل هذه الدعوة المبركة كنا نلقى عونا صادقا من الدكاتر فنا أذكر أن دكتورة أعطتني في يوم من الأيام ثلاثين كتابا وقالت هذه الكتب لك ولزملائك الذين لا يستطيعون شراء الكتاب وهناك آخرون كانوا يتبرعون من أموالهم من أموالهم فعلا يعني أنا أذكر والله دكتورا بالخير كنا ما نذهب إليه في أي مشكلة أو مصيبة عند واحد من زملائنا إلا ويساهم مساهمة عجيبة جدا إلا ونساهم مساهمة عجيبة جدا ويخرج من جيبه مالا ويقول اتفضلوا أو كذا والله أنا أذكر هذا بالخير حتى أن أحدهم في مرة طلع ثلاثين جنيه وقالوا معي عشر جنيه ما أطواء تنفع معكم يا شيوخ <تصفيق> وأخرجها فعلا وقلنا فالمهم يعني هذه كلها أثار لدعوة طيبة كانت هذه الدعوة تتحل بماذا؟ بالحكمة وبالموعزة الحسنة وبالموعزة الحسنة فأقول هذه فرصة دعوية حقيقية لا تضيعوها من أيديكم لبعض الطلبة تعنت في المسألة يقول لك أنا لابد من القميص يعني أنا كنت ألبس أيامها كان يعني شائعا هذا السياب لما يسمى بالقميص الباكستاني وكان على الباب في بعض الأيام يطلبون منا خلعة وكنا نلبس تحته قميص طويلة يعني المسألة ما كانت تمثل مشكلة بالنسبة لنا وكان الأمن يأخذ منا على الباب يعني وكنا نخلعه تفضل، وهو أحيانا يعني يقول كلمة لا أكولك شيخ عبالمتيك يعني كنا نقبل المسألة بصد رحم وأحيانا كنا نجيب عليه اغسله بالمرة وكان يضحك هو الآخر وما كنا كان الأمر يمثله يمثل مشكلة بالنسبة لنا حتى لما أصيرة قضية رؤية وجوه المنتقبات والله لا أذكر ساعة يا الرجل المسؤول عن الأمن وكان برتبة العقيد ولما ذهبنا إليه ما ينبغي أن تكون يعني أن تبتزل وجوه النساء وأن يراها البر والفاجر وكذا قال سأقوم على هذا الأمر بنفسي تمام وأنا في سن والدكم هذه الأولى ثانيا ثم هو شخصيا كان بسبب معرفته بالأخوات المنتخبات كان يعني لا يرى وجوه هنا كانت تأتي لتدخل فيقول خشي خلي فضل يا بنتي يعني شوف الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة يعني آتت سمارها ودائما أقول نحن أصحاب دعوة هذه الدعوة أسميها الدبلوماسية الهادئة من تستطيع أن تملكه من قلبه فاملكه من قلبه لماذا تملكه منين من رقبته ولازلت أقول بيت المتنبي يا مالك الرق العبادي ببأسه يا مالك الرق العبادي ببأسه لو شئت لملكت القلوب لو شئت لملكت القلوب فأرجو أن نسير قضية في مسألة القميص والجلباب لأنها لا تعد إلا أن تكون سنة فهي سنة مباركة نعم وأنت الآن ما بين سنة وواجب والواجب يقدم على ماذا على السنة والله تعالى الموفق والمستعان طيب هذا القدر يكفينا طلبة العلم إن شاء الله تعالى اليوم طبعا ما كان في أسئلة وبالتالي ما في جواب وأنت توزع عليهم أنا أصيب واحدة وطرعة الباقي لأخوة تحمل قراسيم هذا صحيح هذا صحيح أحسنت بارك الله فيه طيب إن شاء الله موعدكم مع الامتحان يوم الأربعاء المقبل غدا إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة بمسجد الدعوة وعنوانها يا قاضي الحاجات عنوانها يا قاضي الحاجات والدرس إن شاء الله تعالى عقيبة صلاة العصر بإذن الله تعالى في شرح سبعة علوم